الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسحرون منهم سكر الله منهم ولهم عذاب الأمين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم جفر الله